وخلق الجان من مارج من نار فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ر ب ك م ا تكذبان ا مرج ل ب ب ح ر ي يلتقيان ي ن ن ه م ا ب ر ز خ لا ي ب غ ي ا ن ف ب أ ي ه ذات ك ذ ب ا ن ي خ ر ج م ن ه م ا اللؤلؤ والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان كل من عليها فات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 شركه الهدى ا شركه دعويه غ ي ء ربكما تكذبان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء كانت و س و ع ه ا ل ن ا ب م ا تكذبان فيومئذ ل ا ي س أ ل ع ل و م ا ل ا س ل ا أ ي آ ه ب ك موسوعه ا تكذبان النابلسي ي ا ل ا ل ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن جهنم هذه ا ل ت ي يكذب ب ه ا ا ل م ج ر م و ن ا ل م ج ر م و ن ب س م ا ه م فيأخذ ب ا ل ن و ا و ا ل أ ق د ا م ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان هذه ا جهنم ل ذ ي يكذب ب ه ا ا ل م م ج ر و يطوفون ن ن ي ب ه ا وبين ح م ي م آن فبأي آلاء فبأي شركه ا ل مقام ر ب ه جنتان دعويه غير ر ب ك م ا ت ك ذات ب ن ذ مضمون ا ر ب ك م ا تكذبان فبأي ب آلاء ر ك م ا ت ك ذ ب و س و ي ه م النابلسي من ك للعلوم ا الاسلاميه ت ك ذ ن متكئين فرش ب ط ئ ن ه ا و موسوعه النابلسي د ف للعلوم الاسلاميه فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انسوا قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان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 فبأي ب آلاء ر ك م ا تكذبان ف ي ه م ا ع ي ن ا ن ن ا ب ل س ي ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي ه م ا فاكهة ونخ و ر م ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه ن خ ي ر ا ه دعويه غير ر ب ك م ا ت ك ذات ب ن و م ق ص و ر ا ت في ا ل خ ي ا م فبأي آ ل ا ربكما تكذبان حور لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف ا ل خضر وعبقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال و ا ل إ ك ر ا م